ليس بأمانيكم ولا أمني أهل الكتاب. من يعمل شوئ يجزي به ولا يجد له وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَصِيرًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا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 حيقا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تكنهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضافين من الولدان وان وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما